قلَ قدَأُجبَ الدَّ وَتكُماَا فَسَْقمَا وَلَا تَتَّبِعّ سَبيل الذيينَ لا يَعلممُون وَجَازْنَ بِبَنِي إِسْر إلَ البَحرَ فَأتْبَعهُم فِي الرعون وَجودُهُ بَغْ حتى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آل آنَ وَقَدْ عُصِيتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ كَلْيَوْمٍ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ دَوَّانَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُدَوِّئًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء أك الحق من ربك فلا تكون من الممترين ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن